قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمي الله لمن حمدها الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صفحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطير إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبره الله أكبره الله أكبره الله أكبره السلام عليكم, ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمد دائما مع دوامي الحمد لله الحمد لله, لله حمد طالدا مع قلولي الحمد لله الحمد لله حمد لله من تعالى ودون مشيئته اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت من زكاها أنت وليها الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاةً تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطاهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أغسل غايات من جميع القيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام مم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فعانت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادته لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكره لا إله إلا أنت سبحانك ما عرفناك حق معرفتك لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من لا تراه العيون ولا تخالته الظلال ولا يصيفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مساقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضار ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اللهم اكنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت Lidinina, hasbunallahu alidinina, Asbunalla Dinina, Hasbunalla Dunyana, Hasbunalla Hammana, Hasbunalla Bisu, Hasbun Allahiman Hasadana, Hasbunallah Uli Mam Dallay, Hasbun Indal Maud, Asbunallah wa Indul Mas Qabr, Hasbunallahu Indal Mizan, Hasbun Allah wa hasbunallahu la ila illahu. عليه توكلت وهو رب العرش رظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ومحع ايوبنا واستر عبراتنا واقضي حاجاتنا اللهم اغفر لنا وتوب علينا انك انت تواب رحيم اللهم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وعفو عنا اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم agfir لنا wa liwalidayna wa li asatizatina wa له حق علينا sulahai umatina wa li المؤمنين والمؤمنات والمسلمين alayna wa li man awsana bid du'a wa li jami'i almu'minina wal mu'minaat wal muslimin wal muslimat alahyai minhum wal ambaat innaka sami'un qaribu mujibu da'bad Allahumma islam islam Allahumma islam اللهم انصر إخواننا المسلمين والمصدعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم amplur لنا ولا تمكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. ولا تسلد علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمرنا. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل الشر اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى اللهم يسرنا لليسرى وزنبنا العسرى وعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا اللهم رزقنا طاعتك كما أبقيتنا اللهم رزقنا طاعتك ما أبقيتنا اللهم اغفر موتانا وموت المسلمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرض المسلمين اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل صلاتنا والصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحميدنا وتحليل راءة قرآننا وترابيحنا وجميع عمالنا اللهم افرء اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت تغاض رحيم بفضل سبحان ربنا ربنا العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم المحسن الديانه للفضل والجود والاحسان للكرام والمغفره والامتنان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله الذي عظمنا بشهر رمضان شهر أنزل فيه الرحمة والغفران شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر فيها كان نزول القرآن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي وفقنا فيه لقراءة القرآن ويسر علينا أداء الصيام والقيام بحسن الإمكان وسهل لنا التراويح والتسابيح فيا له من امتنان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي وعد الصائمين بابا من أبواب الجنة يسمى باب ريان وعد لهم ما لم يخطر على قلب بشر من النعيم والألوان وجعل خلوف فمصائمنا عطبا عند ملائكته عند ملائكته من المسك والزعفران الله اكبر الله اكبر لا إله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل صيام رمضان كفارة للسيئات وعتقا من النيران فاكرم الصائمين بفرحتين فرحه عند الافطار وفرحه عند لقاء الرحمن فقال الصوم الصوم لي وأنا أجزي به فيا له من علو المكان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد نحمده وهو المحبود في كل مكان ونشكره وهو المشكور في كل لسان ونستعينه في كل ما يهمنا من عمر المعاشي وأمر الأديان ونستغفره من كل ما أفردنا من الخطايا والعسيان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينال بها الشاهد بها الشاهد دار الرضوان وينجو بها من النيران ويرضى من بيتها ملكوت كل شيء المهيم من الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان فدعى الخلق إلى التوحيد والإيمان وأبطل الشرك وحبا إلى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه ما لمع القرآن وتعاقب الملوان في البواد والعمران أيها الناس اتقوا الله فإن التقوى أساس الحسنات وخلاصة العمال واعبدوا الله فإن العبادة دافعة للسيئات وناهية عن الفساد والضلال هل عرفتم فضائل شهر السيام وهل أدركتم بماذا كذب عليكم السيام في هذه الأيام وهل دريتم أن الشهر ضيف فماذا صنعتم له من الإكرام وهل فتنتم أنه ولا راضيا عنكم أو ساخطا يشكوكم إلى العزيز العلام يا شعري كيف يعد نفسه صائما من يغتاب طول نهاره ويأكل لحوم الإخوان أم كيف يظن نفسه معتكفا من كان قلبه في مكان وجسمه في مكان أم كيف يقبل صلاة من هو من سكار الغفلات غريق في بحر الشهوات كيف يكتب بقيام من أسره جبنه وقلبه في سنة الخطيات يا أسف على ضيف لم نجعله من الإكرام نُزلا ويا لهفه على مؤثم خير لم نكتس فيه ربحا ولا عملا ويا ويا ندامته على بحر فرص لم نغترف منه ما يسكن عطشا ويا حسرته على رفيق شفيق ودعانا ومشى الوداء يا شهر طهارة القلوب الفراق يا شهر كفارة الذنوب الوداء يا شهر الترابي والتسابيح الوداء يا شهر كفارة المعاسي والسيئات الفراق يا شهر تضعف البر والحسنات الوداء يا شاهدا للصائمين عند رب العالمين الفراق يا شافعهم بين يدي أحسن الخالقين يا معشر المسلمين إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل فائد فبالله فزقوا وإياه فرجوا فإنما المحروم من حرم الثواب وتدارك ما فاد بإصلاح ما هو آد واستغفر الله إنه كان توابا غفارا ولا تأمنوا إمهاله فإنه لم يزل ولا يزال مقتدرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نستعين واستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فما ضال له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواته وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزد أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى لهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وظلده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تقادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر, أكبر ولله الحمد والسلطان ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربى وينهى عن الفعشاء والمنكن والبغي Ja'ezukum la'lekum tazakkarun Fazkurunee, azkurkum Wa shkurunee, wala Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allahu akbar, Allahu akbar Wa lillahi lhamd Jazakumullahu khairan, ahsan al-jaza Just a few announcements, alhamdulillah Is that today being said today, there are many funerals that will be taking place